فَدَعَنَّاهُ فِي قَرَارٍ مَّتِينٍ إِلَٰهُ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَإِمَّا إِلَىٰ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أَحْيَاءً 122. ويناكم ما أنفرات 123. ويل يومئذ للمكذبين 124. انطلقوا إلى ما كنت انقلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ضليل ولا يؤمن 119. ولكأنه جمالات منصف 110. ليل يوم هذا يوم الطّلّ جمعناكم.